Book 2 42: kaksi Ithnanii wa arbaun Ithnani wa arbaun Kaupunki kierros Ziyaratul Madina Onko tori sunnuntaisin auki? Häl jäftähu suuk? أيام الأحد. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ أوفت <سؤالت الإنوب> هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ أونغوناوت <سؤالت> هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض؟ أيام الثلاثاء. أونكو إلائن تارها كأسك هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ أونكو هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح؟ المتحف أيام الخميس هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعه هل يسمح بالتصوير هل يسمح بالتصوير هل ينبغي دفع رسوم دخول؟ هل يجب دفع رسوم دخول؟ بعالي <تصفيق> ونصيصة كم يكلف رسوم الدخول؟ كم يكلف رسوم الدخول؟ ساعدت كرهمة على النص. هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ صابت كولابسات على النصّة. هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ صابت كوبيس كليات على هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ مي كراك النصّوان. ما هذا المبنى؟ Miten varhettorakennon? Miten vanha tuo rakennus? on Kem rakennus? Kuka Kem tuon rakennuksen? Kuka rakensi tuon rakennuksen? Kuka rakensi tuon rakennuksen? Kuka rakensi tuon Anna muhtammun bil händesatil Maria. Anna mehtam bil händesää el Olen kiinnostunut taiteesta. Anna muhtammun bil fann. Änä mehtam Olen kiinnostunut maalaustaiteesta. Änä muhtammun bil rasm. Änä mehtam